بَكَلَ لَفَذْهَبَ بِآيَاتِنَا إِنَّا مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَأَتِيَ فِرْعَوْنَ فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني قال ألم ربك فينا وليدا ولبفت فينا من عمرك وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل Oh, my. What you mean? فألقى أصاه فإلهي يثلح الضان مبين فألقى قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم سحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبرك لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ما أنا أجهل فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فنسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلافي ولا خطايانا خطايانا أن كنا أول المؤمنين صدق الله العظيم